شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى وَلا قَدِ رَينَاهُ آياتِنَ كُلهَا فَكَذذَّبَ وَأَبَ قَالَ أَجِتَّنَا للتُخررجَنَا مِنَ رضِنَا بِسِحْركَ يَا مُسَ فَلنَاتَّكَ بسِحرم مِثْلِه فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فأجمعوا كيدكم ثماتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما, وإما نلقى قال بل نلقوا فاذا حبالهم عصيهم يخين اليهم من سحر من انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت لعلى وألقي ما في يمينك مَا ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا ان انه لكثيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم ولا في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباَ وَأَبْقَا قَالُوا لَنُذَرَّكَ عَلَى مَا جِئْتَ أَمَّا مِنَ الْبَيْنَتِ قَالُوا لَنُذَرَّكَ عَلَى مَا جِئْتَ أَمَّا البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آخر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 وَمَنْ يَاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ, فأولئك لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ عَلَنْهَارُ وَلَقَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أُحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأتْبَهُمْ فِرعوونُ بِجُُودِكِ فَغَشَ ب مِنَ الْ اليَ مِمَا غَشيَوم وَأََلَ فِرعَونُ قَوْمَ وَمَا غَدَا يَبَنِي إسْر إلَ قَدًَا جَينَكُم مِن عَدُءكُمْ وَوعَدَنَكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَنَّاتِ الطُّورِ لَيَمَنًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ولا تطغوا في جفح الله عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وانني لغفار وانني لغفار لمن تاب وآمن مِنْ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى